حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرهانا عربيا لقوم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون تشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون تشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم يَرَوْنَهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا تَتِمُّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِيهِ آذَانُنَا وَقُرُّ وَمِن بَيْنِنَا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلْ إِنَّمَا عَامِلُونَ وَمِن وبينك حجاب فعنب إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْلَمُوا لِرَبِّكُمْ خَاشِعِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ رَبِّكُمْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ واحد ثثثيم اليه والثمر وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه وهم باخرتهم كافرون الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ُرِئِ أَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يومين وتجعلون له أنزادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر وجعل فيها هَارَ وَاتِيَ مِنْ ثَوْفِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ وَقَدَّرَ فيها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ثم استوى فقال لها فقال لها ولي أرض فيا طوعا أوثرها فقال لها ولي أرض فيا طوعا أوثرها قالتا أتينا طائعين